م ن ع ل ي ن ا ب ي ا ن ك ل ا ب ل تحبون ا ل ع ا ج ل و ت ذ ر و ن ا ل آ خ ر ة أجوه يوميذ ن ا ض ر إ ل ى ر ب ه ا ناضرة ووجوه و ي م ي ه تظن موسوعه ا ل ذ ا ب ل غ ت ا للعلوم ت ر ق ي ل ن ر ا ق وظن أنه ا ل ف ر ا ق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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى لك لك ثم أ ي ح س ب الانسان ان يترك سدى أ ل م يك نطفه من مني ي ب ن ى